قريب من الحواشي لأن الحواشي تعرف كل شيء بينما النكت تعنى بي بالمهمات فتح الملهم هذا طبعت مقدمة وثلاث مجلدات كبار ثم أكمل في ستة مجلدات أخرى أقول لا يزال العواز في صحيح مسلم في صحيح مسلم قائم فلو اعتنا طالب علم متمكن بشرح صحيح مسلم من كل وجه نظير الشروح المقاري أو قد للأحوال بالتنكيد على أحد هذه الشروح وذكر ما أهم حياناً في صحيح مسلم يرد إشكالات كثيرة قال أبو أحمد نعم؟ أبو أحمد, أبو أحمد يقوله الإمام النووي لا لا ما هو النووي في المتن. في متن مسلم نعم تجد تبحث عن أبو أحمد وأن أبو أحمد في كثير من منطلب العلم لا يصل إليها لأنه لا يجري إليها الشروح نعم أبو أحمد الجلودي راوي الصحيح راوي الصحيح ثم بعد ذلك ثوق الخبر أو بعض الإسنان من غير طريق مسلم نعم لأن مباشرة تقول أبو أحمد تذهب إلى كتب رجال الكتب الستة فأنتم ماتج نعم ماتج فمثل هذه الأمور وغيرها من مجتمع عليه الصحيح من تنبيهات وطائف وعلي نعم يشير إلى يريم مسلم وفوائد استلاحية في إثناء سياق المتون للأسانيد شيء, شيء ما يخطر على البال يعني لو اعتنى به بارع وتصدى له وتفرغ له يعني يطلع عمل جلي عندنا بعض المقيدات في هذا الباب لكن نسأل الله جل وعلا على الإثمام سنن أبي داود ثالث الكتب الأكثر سنن أبي داود سليمان بن السجستاني أيضا أن به أهل العلم حتى قالوا إنه يكفل مجتهد يكفل مجتهد في أحاديث الأحكام معه يكاد يكون في أحاديث الأحكام وفي أربعة آلاف وثمانمائة حديث في أحاديث الأحكام وهي أصح ما وقف عليه أبو داود وإن ذكر في رسالة من المكنا وذكر في الصحيح وما يشبه والقارب وما فيه من ضعف هو أن شديد بينه على كل حال كتاب لا يستغني عنه الطالب العلم قلنا إن العناية ينبغي أن تكون بالصحيحين ثم بالسنن الدهلوي له نظر له نظر آخر. يقول ينبغي أن يبدأ طالب العلم بسنن أبي داوود والترمذي لأن الفائدة منهما أقرب من الفائدة بالصحيحين. يعني الصحيح البخاري مستوى رفيع. نعم صور. ما مثل سنة أبي داوود فائدة القريبة أو سنة الترمذي وإن كان في الترمذي شقاقات وأشياء تحتاج إلى عناية. الدهلوي يقول ينبغي أن يُعنى طالب العلم في البداية بسنى أبي داود والترمذي ثم بالبخاري والمسلم ثم النسائي والمماجه على هذا الترتيب وإن كانت له عند يأت من العلم بالبخاري ثم المسلم ثم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم الماجه أقول سنى أبي داود بهذه المثابة وثالث الكتب عند الأكثر حني به أهل العلم من أول من شرحه أبو سليمان خطى في كتاب أسمه معالم السنن وهذا الكتاب على أنه مختصر إلا أنه شرف المبارك فيه فوائد وطرائف وطائف وأشياء يحتاجها طالب العلم ولا يستغني عنها من يعنى بسنن أبي داود نفس شارح البخاري هناك أعلام سنن وهنا معالم سنة. نعم لكنه ذكرنا أنه طبع تبع لي أكثر النصر باسم معالم الحديث نعم معالم السنة لأبن سليمال خطاب طبع في حلق طبع الأولى في أربعة أجزاء ثم طبع بينات الشيخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي في ثمانية أجزاء مع المختصر للمنذي ومع التهذيب ابن القيم فالمعالم على اختصاره كتاب ينبغي أنه طالب العلم هناك أيضا شرح لابن رسلان أحمد بن حسين الشافعي شرح حافل مشحون بالفوائد آسية ما يتعلق بالفقه وأصوله وقواعده فنسأل الله جلعلا أنه يسير نشره لأنه محقق وجاهز للنشر في رسائل علمية أما النشر العام فلم يتيسر إلى الآن شرح العين شرح جيد إلا ناقص العين شارح بخارك لكنه ناقص وطبع ما منه في مجلدات مجللات وستة من هذه الشروح بل من أهمها عون المعبوط شمس الحق هذه مبادئ شرح متوسط وطبع في أربعة مجلدات كبار في الهند هذه الطبعة جميلة ونفيسة إلا أنه مثل ما ذكرنا عن الطبعة الهندية فتح الباري الذي نمتعود على الحروف الفارسية عليه. طبع بعد ذلك في لطبعة المنفعة في بالمدينة عن الطبعة الهندية وطابعه لم يعرف أن يقرأ تلك الحروف الفارسية فتصحب عليه كثير إلا أن طبعته لعون المعبود أمثل من طبعته لتحفة الأحوذ مثلا هو وطبعته لتحفة الأحوذ أمثل من طبعته للموضوعات لابن جوزي وطبعته للموضوعات لابن الجوزي أمثل بكثير من طبعته لفتح المحيث السخاء كلنا نقل عن طبعها نعم طبع العون المعبود طبع بالهند وأخذ عنها تحبة الأحوذي أيضا طبع بالهند وأخذ عنها فتح المحيث السخاء طبع بالهند وأخذ عنها هذا الرجل يعني لا علاقة له مع علم لكنه نشر بعض الكتب بمشورة في المصاحب المكتبة السلفية عون المعمود هذا الكتاب متوسط النفس مؤلف حديثي لا ينحازل أي مذهب من المذاهب ولذا في كثير من مباحثه يعنى بتخريجات المنذري وتصويتات النقي وتعديل الأحاديث ونقل عن فتح الباري وغيره من الشروح شرح وسط يعني يفيد من طالب العلم ولا يصجره بطوله بذل المجهود للسهران الفوري كتاب مطبوع أيضا في عشرين جزءا في عشرين جزءا لكنه يختلف عن عون المعبود عون المعبود يشرح الحديث بنفس أهل الحديث لا ينحاز لمذهب لكن هذا صاحب بذل المجهود ينحازل مذهب أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة فلا شك أنه وجه بعض الحديث أو كثير من أحاديث الخدمات المذهب والكتاب لا يخلو من ثائت في فوائد كثيرة جدا ولا يمكن يعني بالنسبة لسنة أبي داود استعني عن طالب علم بطوله وكثرة مباحثه هناك المنهل العذب المورود شيخ محمود خطاب السبكي المنهل العذب المورود في شرح سنة أبي داود هذا الكتاب أنجز منه مؤلفه عشر الأجزاء أنجز منه مؤلفه عشر الأجزاء وطريقته ترتيب المواد الشرح على الفنون كما فعل العيني في عندي القاري الشرح مرتب وفيه طول إلا أنه لم يكمل مم. وشرح منه عشر الأجزاء وشرح ابنه أمين بن محمود الخطاب السبكي في إكماله وخرج للابن أيضا ستة أجزاء و يقلمه أكمله أو قرب من إكماله. استاذنا الشيخنا معنا اتصال هاتفي من فضل الشيخ الدكتور عبدالله البراك. سيد عبد الله السلام عليكم. الله أهلا بكم في طبعا شيخنا. طبعا الشيخ. تفضل الشيخنا الدكتور عبد الكريم. بتمبيه ورد الناس تعراركم. تفضل. في هذه الشغوشة أن يعطيه على مفهومه ورد. شيخنا كما لا اخفى عليكم ان الحفاظ على التراث وحراسته من العبث والتلاعب امر واجب ولازم وكما لا اخفى على فضيلتكم ما اثنى يقول بعض الناشرين قام بتحقيق لجنة من العلماء باشراف الناشر آآ آآ او آآ يعني آآ هناك من يستل بطل وينشره باسم المؤلف ويكون هذا الفصل وهذا المؤلف لأحد الكبار وكما سمى صورة الشيخ طلك الله الله تنتي في الكتب هناك من يعبث باسم الاختصاب أو الانتقاب ويتعي تنقية الكتاب كما يقول من الحديث الضعيفة لا تريد تعدد أتول عبث واحد صحيح. أرجو من فضيلة الشيخ وهو يعني شيخنا في, في مثل هذه الأمور والمسائل يزال الله خيرا توجيه من فضيلته لطلاب العلم حول هؤلاء العابثين ومره الشيخ لوجعت نجنة لحفظ التراث من العدى ونقد العابثين تصريح لا تلويحه ودي يعني يعني مستر تو الشيخ لو اتطابعنا عن هذا المثل شبك معنا سمعت كلام الدكتور عبد الله لك سؤال قبل ان من كان الشيخ الله الشيخ عبد واضح وفي مكانه ذاك مره الله ينبغي العناية بها أما بالنسبة للعبث بالتراث فحدث والحوال بعضهم يكتب ضبط وتحقيق نعم. وهو في الحقيقة مسئ وتحريف والأمثلة كثيرة عن هذا بعضهم يتصدر التحقيق وهو لا يعرف من العلم الشرعي شيء يعلق على حديث ابن عمر في طلاقه لزوجته مره فليراجع نعم مم. فإذا حاضت حتى تأيذ ثم, ثم تأيذ إلى آخر حتى ثم تأيذ يقول هكذا كانت هكذا كان الحكم لما كانت العدة قبل الطلاب نعم بعضهم كتب تحقيق وتعليق تحقيق وتعليق صفحت الكتاب ما فيه ولا كلمة تعليق إلا ترقيم لبعض العيات وجاء في الأخير في جدول الخطأ والصواب مكاتب الخطأ تحقيق وتعليق صواب تحقيق وشاح هذا عبث <تصفيق> يعني ضحك على النهاز مثل هذا ينبغي أن يوجد لجنة تؤدي بأمثال هؤلاء وتحذر من صنع هؤلاء وتوقف هؤلاء أن حدهم العبث بالتراث من جهة أخرى وهي الاختصار يعني أصطوا على كتب أهل العلم بالاختصار مما لا يحسن يعني نوصب طلابنا باختصار الكتب لماذا؟ لأن الاختصار وسيلة من وسائل التحصيل ونوصيه بذلك للانتفاع لا للنفع يعني طال لك فتح الباري صعوبة عليك معلومات وتشتت في ذهنك بإمكانك أن لكن ما تخرج إلى الناس بمختصر حباري كما قالت في بعض المختصرات التي مساءتها كتاب حدثت أهم مهمات الجوانب المشنقة واختصر على, على ما يريده من كلام الغث وأدخل فيهما ليسا وغيره المقصود أن العبث بالتراث على أشده ولا يوجد من تحج من هذا العبث إلا أن يتصدأ أهل العلم التحذير من هؤلاء في دروس يوم العام والخاصة بالتصريح وفي... نعم. بالتصريح كما قال الدكتور عبد الله مشان يقول يعني المفروض أن نتجاوز مسألة التلميح ما ما في ما يمنع حبذا لأنه إذا عرف فلان بهذا يصرح شيء رائع وأرأي من من كتب في الصور الأيام الأخيرة من, من انتهى الكتاب هو لغيره موجود صحيح. نعم المقصود أن مس مسألة الاختصار قد يكون الكتاب فيه حشو كثير ويتولاه طالب علم متمكن ليقرب الفائدة من هذا الكتاب باختصار مثلك ونوع من أنواع التصنيف نعم بشرطه إذا معنا هذا أنه لمجرد المقال أن الفلان له اسم يدور في المكتبات هذا مكثر من التصنيف هذا غلط هذا عبث هذه حقيقة مرة إذا كان هذا ولا هذا لكن إذا رأى أن هذا الكتاب الكبير فيه فوائد عظيمة لا يمكن أن يستغنى عنها إلا أنه يحول دون الاستفادة منه طوله طول الكتاب لا مان حافظ الحجر اختصر كثير من المقدمة ونفع الله بمقتصراته وإن كان بعض الناس يلمزه بهذا وأنه طمس محالم الكتب ونسبها إلى نفسه وهذه المقصود له حسات ولا شك أن شهد الحاول بن حجر غطت على الأصول يعني كتابه التنخيص الحبيل لا يكاد يذكر عند أصله البدر المنير في ومع ذلك تأخر طبع الأصل لانتشار الفرق وشهد الحاول بالحجر. وقل مثل هذا في بقية المختصرات لكن ما يمنع أن ينبري عالم مدرك يميز بين ما يحتاجه طلاب العلم وما لا يحتاجونه بين الرسل السلامين ويهدس لكن هذا ليس على إطلاقه هذا ليس على إطلاقه ينبري مثل ما تفضل الدكتور أن تشك اللجنة لحفظ التراث من العباس وبداية قبل تشكيل هذه اللجنة على أهل العلم أن ينبه وما تكاد تمر مناسبة في دروسنا إذا رأينا كتاب طالب من الطلاب نلاحظ على طبعته بعض ننبح عليها في وقته في الدروس في المسجد جميل. أنت لا أخي إيش الطبع اللي معك نعم إذا قال كذا ننبه بعض الكتب أعرفها من من مجرد حجمها أو من لونها أو من... نعم, نعم. ونبه على ما فيها من خلل فالتنبيه أمر في غاية الأهمية لاسيما وأن المطابع الآن تزف إلى الناس بالمئات بل كتب. الكتب. هذا الشكل أنه يحيي يحيي الطلاب العلم فلا بد من ترشيد هذا الأمر وصيانته مسألة الاستلال الأخ من الكتب كتاب راج في الأسواق بداية الخطر وما في أي مظاهر من مظاهر التحقيق بل فيه تحريف بداية الخطر هذا مأخوذ من البداية والنهاية من أول بداية والنهاية نسبه لنفسه بداية الخطر بكذب عيناء فلان ليرجع إلى الكتاب يبحث عن بداية الخطر الكذب. وهو من البداية والنهاية قاصص الأنبياء الحافظة من كثير من البداية والنهاية السيرة النبوية الحافظة من كثير من البداية والنهاية إن كانت هناك مزيد إناية للمستل يعني هذا الشخص الذي استل الذي استل هذه المادة من هذا الكتاب كما, كما يفعل في فتاوى شيخ الإسلام مثلا تستل وتحقق وتخرج بإخراج بعناية جيدة نعم إذا إذا كان هذا من أجل خدمة أعني. هذه هذه والشد الحاجة الناس إليها من بين هذه الموسوعة الكبيرة شي. هذا هدف صحيح والأمور بمقاصد الأمور بمقاصدِه يعني بعض المحققين لم أقف على هذه الآية لم أقف, لم أقف, لم أقف على هذه الآية لم أقف على هذه الآية الك الكريمة أو الكريم المصحف الشريف, الشريف. <تصفيق> حديث قسَّر <طال> الله ودعه رحم الله قسَّر يعني هذا محقق اللهم استعد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفي هذا هذا هذا لا ينكره يعني إذا كان بعض الرواة يطعن بأنه يسلب الحديث نعم هذا يسلب هذا يسلب هذا ينتحل هذا يتقمص المقصود أن مثل هذا وهذا لا لا. موجود في كتاب قلمان موجود موجودنا موضوع هذا في كتاب موضوع ملاحظة طيبة الدكتور عبد الله أولفتا كريما من أخ كريم قد عرفناه طالبا ثم سميلا ثم أستاذا من النابهين البالعين فيما نحسبه المنهى للعذب المرط نعود إلى شروع سننة بداوزي منهى للعذب قلنا أن الشيخ محمود خطاب السبك في أبدع في ترتيبه وجمع الماده العلمية من المصادر التي اعتمد عليها في الباب ولم يكمله القامل بإكماله صدر من التكملة من الحصر عشر من ومن التكملة ستة في طريقه أيضا إلى تتميمه هنا كتاب ليس بشارة حقيقة لكنه لا يستغني عنه من يعاني سنة بداود ويعني بسنة بداود هو تهذيب سنة لابن القيم كلامه منصب على بيان علل الأحادي بنفس الأئمة الكبار المتقدمين إذا عرض الحديث بين جميع ما قيل فيه وما فيه من علل وكثير منها من استنباطاته وإدراكه للعلل وخلف فهو إمام فيها يتكلم عن علا الحديث واحد في 20-30 صفح يسيل واديه هناك كما يقال حتى يملأ الخوابي ويبلغ الروابي رحمة الله عليه نقتصر على هذا الحديث من سنة هناك حواشي على السنة مثل حاجة السيوطي مرقات الصعود هناك شخص مغربي اسمه البجمعوي السيوطي له شروح مختصرة جدا شروح مختصر جدا على الكتب الستة فقام هذا المغرب يا فاختصر هذه الشروح نعم فالتوشيح على جامع الصحيح للسيوطي في مجند على الصحيح البخاري شاح مختصر جدا جاء هذا فقال روح التوشيح فاختصر هذا المختصر للسيوطي الديباج في جزء صغير على, على صحيح المسلم جاء بجمعي هذا فاختصره في وش الديباج رساله حسين الحجاج وهكذا لرقم القاضي السعودي السيوطي غير السيوطي قال درجات من القاضي اختصر وهكذا على بقية الكتب الستة هي الكتب بقى الحواشي على كل سته مطبوعه في سته اجزاء صغيرة. إذن قبل أن نترك سنن بيخونا في هذه المداخلة قعدت الشيخ معي الاستاذ خالد الشني وعلي السلام عليكم السلام يا حياك الله تظهر أنا والله يا البرنامج برنامجاها السفادة الشيخ الأكريم سن الله أن يمتابه باختصار أنا عندي ثلاث نقاط تفضل. سفادة نظري وخاصة من ناحية الحديثية في الزمن هذا مم. السنوات الأخيرة الأولى لاحظنا يا شيخنا أن الكتب التي بدأت تقرد في الآونة الأخيرة بدأت كما يسمونها موضة إطالة الحواشي في التحريك فأصبح يخرج حتى من الأجزاء الحديثية التي لا تكاد يعرفها كثير من طلبة العلم، وهي أصل الحديث أصلاً موجود الصحيحين أحياناً، فأصل الحديث بدأ أن تخرج في مجلدين مثلا تخرج علينا في أربع أو ست مجلدات، مما يعني يذكر كان طالب العلم. مما أيضاً لا تكون فيه فايدة كبيرة هذه ها. النقطة الأولى في سواء كانت رسالة علمية أو, أو عمالة رسالة علمية صرف هذا؟ لا, لا يعني أحياناً رسالة علمية لها ظروف ولكن أحياناً نشرت رسالة علمية نشر. أيضاً لها دور لأن رسالة علمية كرسالة لها ظروفها الخاصة لكن يبقى النشر الذي يعني لاحظنا في أسواق العامة الأخيرة في التركيز على إطارة الحوائل مع أننا ما نستفيد منها كثيراً بل ربما تشتج الأفكارنا لدراءة كتب الكمام الذي ن هذه هي النقطة نقطة يا شيخنا أيضا ظاهرة أخرى هي بدأت الأولى الأخيرة هي البحث في القصص الموجودة عن السلف من التابعين ومن باريهم أحيانا لا ينبني عليها أي حكم فقهي. فتبدأ ظاهرة تضعيف هذه القصص وليت هذا يقف عندها بل التابعين جعل من يولد هذه القصص من الجهار بعلم الحديث مع أنه أقول مرة أخرى لا ينبني عليها حكم شرعي الأحيان هي من المربضات ومن الأشياء التي تذكر فهل هذا المنهج يا شيخ خاصة في الأول الأخيرة التي ظهرت هل هو منهج تريم يتتبع أم أنه منهج متشدد في ناحية هذه فنرجو نسمع في هذه أخيرة يا شيخ وراجع يعني مشاهد إلمامك يا شيخ في كتب الحديث وإلمامك في طبيعاتها فهل لا يعني أتحفتنا بشرح أحد كتب السنة لعل الله أن ينفع به بعدما ماتك وأن تبعر أن هذا من الأشياء التي ينتفع بها العبد وإذا ماتا أرسل الطراب وجزيكم الله خير جزاك الله خير شكراً لسيد خالد شكراً لزينا <تصفيق> المتصلة خالد عندها من لقضية شيخ تتحدث عن الكتب التي تخرج هلاونا الأخيرة وطالة الحواشي في التخريج شكرا لأخ شك خالد على هذه اللفتة الكريمة أما بالنسبة لإطالة الحواشي التخريج بالرجوع إلى الأجزاء والمعاجم والمشيخات والكتب التي هي غير مشهورة متداولة بين الناس مع أن أصول هذه الحادث موجودة في الكتب المتداولة المشهورة. أنا أقول قبل ذلك هذا خلل خلل في التحصيل تجد بعض طلاب العلم مغرم بهذه الأجزاء. والمعلج ومنشخات يحول زوائدها ويخرجها ويحققها مع أنه من أجهل الناس بالبخاري مثلا. نشكو من هذا الخلل. في المنهجية. يعني عندنا علم عظيم في الصحيحين. يجهل كثير من طلاب العلم يحوي في صحيح البخاري من من من دقائق العلوم و وصحيح البخاري كتاب الإسلام لحق يعني بعد كتاب الله يعني جمع أبواب الدين كله. فتجد طالب العلم من باب الأغراب، الأغراب تميل إليه النفس. لكن أنتم ما تلزمون في الدراسات العلمية العالية، الشيخ بهذا أثناء التحقيق. مثل ما تفضل شيخ خالد أن الرسائل العلمية لها ظروف. فهذه ورقة اختبار يعني بقدر اطلاع الطالب وسعة الاطلاع على هذه الكتب المشهورة وغير المشهورة يمر، يبرر. لكن إذا تجاوز هذه المرحلة أو ما ألزم بهذه الأمور. إن بغير تكون العلوم أولويات يعلم الصحيحين قبل كل شيء ثم بعد ذلك بالسنن ثم المسانيت أهل العلمهم ترتيب يعني تصور مسند الإمام أحمد بعد فنن الماجد في الترتيب مع أنه في قوة الأحاديث في مصاف صن أبي داود لماذا؟ لأنه نظرات دقيقة يقدمون الصحيحين ثم كتب الصحاحة الأخرى التي ملتزم أصحابه لما اشترطوا كالصحيح بن الخزيمة حبان. وستدرك الحاكم ثم السنن ثم بعد ذلك المسانيد وبعدها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة نعم ليش لأن هذه المسانيد ألفها أصحابها على أسماء الرواة على الصحابة فالذي يصنف على السنن ماذا يصنف؟ يترجم بحكم شرعي باب حكم كذا باب جواز كذا باب تحريم كذا فوإذا أراد أن يرشح لهذا الحكم من مروياته سوف يرشح أقوى ما عندهم من رواي بينما إذا ترجم بالصحاب نعم حديث بك الصديق حديث عمر حديث عثمان إلى آخرين يأتي بجميع ما وقف عليه أو بما وقف عليه من حديث الصحاب بغض النظر لأنه لا يستدل لحكم شرعي ترجم به ولذلك تأخرت مرتبة المسانيد عن مرتبة السنة هذه أولويات ولها أنها فائقة فكون الطالب يذهب إلى جزء ألف دينار مثلا جزء ألف دينار أو ماشي أخذ المعال أو ماشي فلان أو علان وهو جاهل صحيح بخاله، هذا إغراب، هذا خلل في المنهية. نتكلم عن البحث في القصص الموجودة عن السلف المتابعين بعد. لا قصص يذكرها السلف وتذكرها واعتمدواها لا لبناء الأحكام عليها وإنما هي من باب حفظ العلم. نعم يقرأ السلف العلم والعمل والإبادة. وال والتعب والسهر في هذا الباب مما يشح حمة المتآخرين لمحاكاته وسلوك سبيله نحن بحاجة إلى أن نبحث إلى صحة هذا الخبر عن فلا أن نعتمد على هذا لو لم يكن في الباب إلا عمل قلنا بدمه لو لم يعتمد على كتاب السنة نعم فهذا لا شك أنه من منشطات. أما تعدى الأمر ذلك فصاروا يبحثوا في أسانيذ كتب مستفيضة مشهورة عند أهل الان. لكن لقصورهم أو تقصيرهم ما وجدوا من الأسانيد ما يثبتونه به، فجروا على النفوغ هذه الكتب، فهذه مشكلة. تتابع العلم استفاض النقل عنها منسوبة إلى من نسبة إليه. ثم ويأتينا من يقول هذا كتاب لم تثبت نسبته إلى فلان، لماذا؟ ما وجد سنة يصل يوصله إلى فلان؟ نعم، يعني أمر معمول به عند العلم، يعني يقطع شهادة الاستفاضة بين الناس في الأنسان. نعم، صحيح. فكيف لا تثبت بها الكتب التي ينقل عنها الأئمة ثقافة الإعلام الخبر الضرايء؟ لأن يميزون بين ما يثبت وما لا يثبت. فتتبع مثل هذه والتنبيه عليها لا شك أنه من الفضول، ومثل هذا لا شك أنه يعوق عن تحصيل مهمة، يعوق عن تحصيل مهمة. أما بالنسبة لما طلبه ورجاه من شرفة حسن السفن، هذا النية. موجودة نفسه. النية موجودة الله وهناك آشر أيضاً آشرته وكثير من لأبواب صحيح البخاري، صحيح مسلم للسنة وغيرها من كتب السنة البлог المرام غير من كتب ويحرص الطلاب على تفريغها وتصحيحها وتصويبها لكننا غير مقتنع غير مقتنع من تفريغ الآشرة أو نشرها. لأن التأليف فن طيب تراجعون التألي... لأن عند التأليف ابتداء أسهل من مراجعة ما كتب أسهل من مراجعة ما التأليف فن والإلقاء وال... فن آخر مم. نعم بعض الناس عنده ملك في الإلقاء وترتيب للمعلومات بحيث يأقرب جدا من الكتاب مثل هذا لا بأس نعم الشيخ بلا تيمين مثلا الشيخ صالح بوزاني حفظه الله الشيخ من رحمه الله يعني القاءهم قريب من التالي كلامهم دقيق ومرتب معالي الشيخ صالح هذا الشيخ أيضا كلامه دقيق ومرتب ولو فرق يعني خرج في الكتاب أما بعض الناس أنا أتحجف عن نفسي ما يفجل عني في الدروس لا يصلق للنشر كتابته. يقبل سماعا لكنه أنا نفسي لا أقبله ولا أطيق أن أقرأ ما يفرع لكن لا. ما في مثل وقت مشروع, أما أما مشروع المشروع المشروع التأليف, التأليف والجلوس بين الكتب والتأليف هذا لا شك أنه هم لكن بدأت في شيء من بدأت لكن الكلام الله الوقت ما الله من اتصدى للشباب وحاولت نافع يعني, يعني ما له فرصة وان كان باب التاليف مهم وهو الباقي في هذا وكذا الله جل وعلا ان يزق الجميع نعم سنن الترمذي نعود, نعود إلى جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وهو من الجوامع لأن كتب السنة منها جوامع التي تشمل أبواب الدين ومن أهمها البخاري والمسلم والترمذي منها السنة ومن أهمها سنة أبي داود والنسائي وبماجة ومنها المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وهي قريبة في مادتها وترتيبها من السنن إلا أنها لكثرة ما فيها من آثار تختلف عن كتب السنن منها أيضا الموطئات منها المعاجم منها المسألين إلى غير ذلك من الكتب جامع أبي العيس الترمذي أحد الجوامل نعم. التي تشتمل على أبواب الدين وعني به العلم عناية فائدة لكثرة ما يحويه من حديث ومن علوم ومعارف في السنة ومن تنبيهات اصطلاحية ونقل لأقوال أهل العلم وذكر شواهد, شواهد الحديث المذكور يعقب التلميلي على قوله على الحديث الذي يرويه بقوله وفي الباب فلان وفلان وفلان هذه شواهد الحديث م. يعنى بها الشراء ونخرجونها ونعرض لبعض هذه الشروح طيب أستاذنا قبل أن نعرض لبعض شروح السنة التلميلي مع اتصال من الشيخ عمر المتبل الشيخ عمر السلام عليكم, عليكم الله أهلا بك تفضل الشيخ سعكم الله خير الشيخ عبي كريم مرحبا الله حيث الله والله وضارك فيكم شكرا الله لكم من هذا البرنامج هذا المفيد ونعمل من فضلككم المزيد وليس مثل هذا بارك الله فيكم يدون ويكتب ينتفع به الحاضر ومن يأتيه من الأجياء بإذن الله تعالى الله. الشيخنا الكريم إذا بنتمونا معنا هذه الثورة اختباعية التي تعيشتها اليوم يعني حتى لو قال قائد إنه دخل المقسل يوميا لوجد لو جديدا يعني أليس هناك أكلية يعني على العمل على إيجاز مركز معلومات جاءتني برصد الثقيق لما نشر قديما وما ينشر حديثا بحيث يستخدم في هذا كل إمكانيات الطاقة الممكنة لفتمة الباحثين ولعل هذا فيه معالجة لمشكلة تعرض لها شيخنا الفاظم في الحرف السابق قبل 20 وهي الثرفة الحاصل من بعض طلاب العلم في تتبع الطبعات التي قد لا يكون من جمعها شرية فائدة وفي الوقت نفسه أيضا تستطيع حاجة المعوذين من طلاب العلم الذين قد لا يستطيعون شراء ما يريدون ولعلنا أيضا في جانب هذا المركز يكون فيه مسانة دهنة على العمل الذي يقوم بإشارة خلاله في موقع أمارات المطابعة لأنكم تعلمون أن يعني جانب الانترنت ليس كل الذاهدين يستطيع لهم التعامل معها، بل بعضهم أيضا وليس بالقليل لا يحسنون التعامل مع م. هذه الوسيلة. طيب. هل ترون أن القيام بها مؤسسات أولى؟ بلا، م. بلا. لكن في تقديري إنه إذا تنادى يعني المسمون بهذه الجوانب من فتحنا بارك الله فيه، من فعل فيه يعني يسعى تبنيها تكون تحت مظلة أحد هذه ال، حتى تكون في. يعني تبادل المعلومات قوي دقيق ما في السفارة الحمد لله. استعدنا في نقطة يا. تفضل. يا سيد. تفضل. في ما أدري يعني مثلا توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. بسم الله. يعني نلاحظ هناك أغراق من بعض الباحثين أو إطالة في يعني صحة عبارة تعني في ذكر ذلك ربما يكون الكتاب مشهورا للمؤلف حتى لا يحتاج لها انا ادري ما ضبط ذكر مسألة توثيق نسبة الكتاب إلى للمؤلف هل هذا انكترف ام انه في حاجة في بعض المواطن وفي بعض المواطن لا طيب الله لك يا فانا الله لكم يا شكرا لك يا شيخ ارجو اقول باثناء الله خير زك زك شك شك شك الله شكرا لك الله العون والتوفيق شكرا للشيخ عمر المقبل تعليقكم شيخ عبد الكريم جزاك الله خيرا الشيخ عمر الله خيرا أما بالنسبة للمركز مركز المعلومات والرصد ونفع الباحثين وتميز الغث من الثمين هذا مطلب لا شك أنه منح ويحتاجه طلاب العلم ومثل ما تفضلتم هو ينبغي أن تتبناه جهاة رسمية لكن هذه الجهات إذا اقترح عليها تحتاج لمن من ينبهها مثل هذه الأمور ولا تتأخر إن شاء الله تعالى. بالنسبة للتوكيد لكت ل نسبة الكتاب إلى هذا لا شك أنه إذا كان الكتاب مطبوع لأول مرة وغير مشهور فلا بد من التوثق من نسبته إلى مؤلفيه ووجد وطبع كتب نسبت إلى عيد مؤلفيه الفوائد فوائد مشوقة إلى حلم القرآن هذا نسب صحيح وما فيه من مادة على إعتبار أنه له كتاب ثم الفوائد شيء له كتاب الفوائد لا شك لكن الفوائد المشوقة على علوم القرآن كلهم مبني على المجاز والمجاز لا يرى ابن القيم صنف يسمى صنف نعم صحيح. نعم هو طارق طارق طارق يسمى طارق السواح فلا يختلف تماما عن نفس ابن القيم أخبار النسب نسب ابن القيم وليس ابن القيم نعم المقصود أن هناك كتب نسبة لغير المؤلف فيها كتب للمؤلف سميت بأثماك كتب أخرى لا بد من لا بد التثبت تثبت لكن الزيادة التي تضغى على المقاصد هذه لا شك أنها مهمة لكنها تضغى على مقاصد تعوق دون تحصيل الفائدة وتأشغل حيز كبير من الكتاب ومجرد ما تثبت النسبة الكتاب إلى مؤلفه بالطرق المتبع عند أهل العلم يقف جامعة الترمذي نعود إليه شيخ؟ نعم جامع بإيسى الترمذي من الجوامع المعروفة المنشورة عند أهل العلم عني به علماء قديم وحديث له شروح كثيرة منها النفح الشري أو قبله عاربة الأحوذي لابن العربي المالكي عاربة الأحوذي هذا كتاب جيد متوسط الحجم لأبي بكر بن العربي المالكي يعنى بالمسائل الغرقية وإن كان لا يوفي البعض الكلام اليسير المختصر على الطائف الإسناد وما أشبه ذلك لكن سوء طباعه سوء الطباء حالة دون إفادة المن سوء طباء الكتاب حالة دون إفادة المن طبع المطبعات الصاوي والتازي طبعات سيئة لغاية أن عندنا في نسختنا يعني التصويب أكثر من الكتاب نعم فيه إسقاط أحاديث بشروح فيه إدخال كلام ليس للمزارك فيه في إقحام لكلام ليس لت. ليس للترمين الشيخ أحمد شاكر لما أرادوا تبعث الكتاب استعار نسخته من جامع التبليل الشيخ أحمد شاكر له تعليقات على نسخته يخرجوا على الحديث، أدخلوها في الكتاب ومن هذا تعرف قيمة هذا الطب الكتاب لو يبحث عن نسخ له يعني على صلاح ولي يبحث عن نسخ له ويخرج على مرات المؤلف ويعلق على ما فيه من مخالفات عقدية يسيره كان الكتاب عن يس الدارا وإن كان لا يفي بالغرض التامّل لكنه نافع فيه فوائد لطائف لبناء عربية وللطائف هناك أيضا كتاب اسمه النفع الشديد من سيد الناس وهذا من أنفع الشروح تعيه وأنفسه هذا الكتاب لم يكمله من سيد الناس أكمله الحافظ العراقي ساعيد في إكماله ولبنه زرعه أيضا تكمله والاستقاء أيضا تكمله المقصود أن هذا الكتاب أبدع فيه من سيد الناس وأيضا لا يقل دونه إبداع الحافل العراقي و... تكمله بنفس الاسم النفس الشريك تكمله لكنه لم يتبع منه سوى كزئين بتحقيق الأستاذ البارع الشيخ أحمد معبد الدكتور من خيال ما ارفناه أهل هذا الشأن كان في المملكة كان مسلس النعمة ما أحب عندنا يعني. عندنا بدرس السنة نفع الله وبينفع عظيم يعني وهو من النوادر وهو وهو يشرف الان, الآن على ال في ما يبدو المكناز الإسلامي كذا بعد ما راح اكتفت أنا قصرت في حقه م. قصرت في حقه ما انتقل إلى مصر قصرت حقه كثيرا المقصود هنا أن الشيخ أخرج المجلد الأول والثاني وأطال النفس في التعليقات. أطال النفس جدا، وليست من التعليقات التي ترهق الكتاب، مثل تعليقات بعض الناس الذين مجرد نقل من كتاب إلى كتاب، ينقل التهذيب إلى حاشية كتاب كذا، ينقل التقييم أنهم يفرق كتاب من كتاب، لا، شف له وقفات ولامسات وتحقيقات ولا لا تجبن رأيه، ومن أهل هذا الشيء، لكن إطالة بهذه هذه الطريقة يعني في ترجمة راوي يذكر سبعين صفحة. التحصيل والله تعالج طالب العلم بحاجة إلى أن يكون هذا الكذا هذا بحث مستقل عن من التحصيل وم ومثل هذه الاستطرادات يعني رغم أهميتها وجودتها وأهمية يعني إمامت الشيخ أحمد في هذا الباب يعني لا شك أنها تعوق دون إخراج الكتاب زعل من من من سنين لم يخرج الثالث وإن كان يقول في الطريق أيضا من سنين يقول الثالث في الطريق لكن ماذا عن الرابع والخامس والعافي والرحام يحدث الطريق عن كنتس الخمسين أو ستين مجلد والله مستعد على كل حال الكتاب يفاد منه من شافة سيد الناس لإحجام الترمذي ومقدمة أيضا مقدمة من سيد الناس فيها لفتاة مختيارات استلاحية توجد عند غيره نقل كثير منها إلى كتب المصطلح هناك منك تحفظ الأحوال المبارك فوري تحفظ الأحوال كثير من طلاب العلم يق... ممن لا يعنى بجمع كل ما كتب حول هذه الكتب يقول إذا أردت نقطة واحد نقطة عارضة الحوذي وتحفظ الحوذي نقول تقطني تحفظ الحوذي تحفظ الحوذي لأنه وفى بمق... بعناصر الشرح المط... المطلوبة ابن العربي قتل الحديث ما شو قد تجد حديث شرحه مبتور فقد يكون مرد هذا إلى النسخة التي أثمت عليها وسوى الطباءة لكن على وضع القائم تحفظ الأحوذي أفضل بكثير ويعنى أيضا المبارك فوري بتخريج الحديثة التي أشار إلى الترمذي بقوله في الباب هناك أيضا من مختصرات السيوطي على هذه الكتب يعني شروح مختصرة جدا قوت المختب. نعم على جامح الترمذي ومختصر الذي أشارنا إليه سابقا نفع قوت المختلِفين. أيضا تعليقات الشيخ أحمد شاكر على جامعة ترمذي لا يسعني طالب. العلم، وهي أيضا منهج لتحقيق الكتب. طبعت على نفس السنة، على نفس الجامعة. مجلدين وجلدين جامعة ترمذي بتحقيق الشيخ بالجامعة. نعم. يستفيد منها طالب العلم التصيّح، يستفيد منها أيضا منهجية التحقيق، منهجية التحقيق. نعم، قد نختلف مع الشيخ أحمد رحمه الله عليه في توثيق بعض الرواة ضعيفهم. وثق في تعليقاته أكثر من عشرين راوي جماهي أهل العلم على فضعيفه نختلف معه في هذا لكن لا يعني أننا نفيد منه شيخ مدرسة في التحقيق مدرسة في التحقيق وتحقيقه لرسالة الإمام الشافعي ينبغي أن يدرس في قاعات البحث في الدراسات العليا ليحتج يعني إبداع نعم عندنا نسخة مقطوطة من الرسالة للإمام الشافعي فيها زوائد على ما ذكره من موقف عليه من النسخ لكن يبقى أنه أي إمام في هذا في باب التحقيق العلمي الدقيق نأتي لسنة أبي عبد الرحمن النسائي ورغم أهميته وما فيه من كم من أحد الأحكام وما فيه من علل يصير إليها في تراجع الأبواب لأنه بحاجة ماس إلى شرح متكامل يعنى بالرجال والمتون والتصحيح والتضعيف ويوعنى بالدرجة الأولى بهذه التراجم التي هي علا ويقيني أن هذه العلا التي أشار إليها في هذه التراجم هي الحائف لشرح كده. هناك شروح مختصرة للسيوط زهر الضبع على المجتبى. نعم وحاشية السندي فيها إعواز كبير يعني مات في بالغرض هناك أيضا شرح مطول جدا محاصر اسمه ذخيرة العقبة في شرح الملسبة الشيخ محمد بن علي آدم سيوبي. هذا مدرس در حديث هذا شرح مطول جدا يعني يبلغ الأربعين مجلدا ذكر لي أنه عن هذا الطول إلى النصف تقريبا هو خرج من قصة مجلدات بشرح مطول جدا يأتي إلى الرواد فيترجم لكل واحد منهم ويذكر جميع ما فيه هذه أمور لا تنتهي لكن جمع مادة يعني تنفع القارئ لا سيما في مثل هذا الكتاب الذي الأمة بحاجة ماسة إليه والسالحة تكاد تكون معذمة من شرح يسافر طالبها هناك أيضا الحواشي السلفية على سن النساء مطبوعة في مجلد كبير في الهند ثم طبعت بعناية الشيخ الأشبال في خمسة عبسة فيها فوائد وطرائف. ونفائس هو كتب السنة حقا بحاجة إلى شروح تجمع شروح السادر أو تصوغها بصياغة يفهمها طلاب العلم وأيضا تضيف إليها مستجد من حوادث ونوازل تدل عليها هذه الأحاديث يمكن أن تستنبط أدلتها من هذه الأحاديث المستعان سادسا سنن بالماجه وهذا هو سادس الكتب عند الأكثر وأول من أدخله مع الأمهات أبو الفضل بن طاهر أبو الفضل بن طاهر وإن كان من الأثير وقبله الرزين في تجريب الوصول جعل بدله الموطّب وهناك من جعل الدارمي هو سادس الكتب. نعم. لكن بعد أبو الفضل بن طاهر كل الناس تابعوا على جعل سُنَدِ ماجه هو سادس الكتب بكثرة زوائده وفوائده شروط سُنَدِ ماجه كثيرة. لكن الموجود منها المطبوع قليل منها شرح مغلطاي على الدين بن الحنفي هذا شرح طويل ونفيس وماتر إلا أنه لم يشرح المقدمة ما شرح المقدمة التي في السنة فيها أكثر من 300 حديث تركه بدأ من أبواب الطهرة ثم أبتم العبادات إلى آخر شرح السيوطي اسمه أصباح والسجاجة مختصر جدا وطبع مختصره نور مسباح الزجاج يعني في ما يقرب من مئة شرح لكتاب كبير في مئة صنع هذا ولا نعم شرح برهان الدين الحلبي سبت بالحجم هذا لم يطبع حاشية في السندي مطبوعة نعم وفيها فوائد رطائث وهناك شرح لزوائد سنن بن لسراج الدين ابن الملقن وله أيضا زوائد النساء زوائد أبي داود زوائد تصدى لهذه الزوائد وشرحها. شرح زوائد من في جف ثمانية مجلدات. فشرح مطول إلى غير ذلك من الشروح التي لا يمكن استيعابها حقيقة أن يعني وقت البرنامج بدأ